بسم الله الرحمن الرحيم سأل السائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم داره خمسين ألف سنة فاصبر صدرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه، وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يشتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوعى إذا مسَّه الشر جزوع وإذا مسَّه الخير ملوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين يوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هو الذين هم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطئين عن نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا بمسبوقين فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقون ذلك اليوم الذي كان